Bismillahi rahman rahim Alif Lam Mim Ra. Tilkä aiatu Kitab. Walladhi.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 متجاورات وجنات من إعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد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 أولائك الذين كفروا بربهم وأولائك الأغلال في أعناقهم وأولائك الأغلال في أعناقهم وأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون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 سائرك من خيافه ويرسل الصواعق فيصيب بِهَا من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 فسالت أودية بقدرها، فسالت أودية بقدرها، فاحتمال السيل زبد الرabiاء، ومن ما يقودون عليه في النار بة غا أحيلية أمة مثله.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 والحساب ومؤهم جهنم وبئس المهدأ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ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 والذين صبروا بتقوى وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأفقوم مما رزقناهم وأفقوم مما رزقناهم سرّوا وعلانيّات ويدرّؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذررياتهم وذررياتهم والملائكة يدخلون عليهم من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 أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سُودار. Allah يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل تتلو عليهم لتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريب من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمت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 هناك بعض الذين نعدهم او نتوفاهم انك فانما عليك البلاغ علينا الحساب اولم يروا أنا نأتي الأرض من والله يحكم لا معقب لحكمه.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 قُلْ اللَّهِ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ